يا اللي مخاوي همومك دوم ساهر على جرحي وحزاني عمر قضيت تسقا وسموم تشكي على الحال وتعاني تشكي على الحال وتعاني يا اللي مخاوي همومك دوم ساهر على جرحي وحزاني عمرك قضيت تسقا وسموم تشكي على الحال وتعاني فرصتك صح صح ويا الله قوم العمر يا صاحبي فاني صلي صلاتك وشهرك الصوم لا تعصي الله متعاني لا تعصي الله متاعني فرصتك صح صح ويا الله قوم العمر يا صاحبي فاني صلي صلاتك وشهرك الصوم لا تعصي الله متعاني هي كلها في العمر كم يوم تصبر وتسعد عمر ثاني نفسك تراها تريد اللوم ان اللي ما, ما ترد ثاني صلي صلاتك وشهرك صوم لا تعصي الله متعاني هي كلها في العمر كم يوم تصبر وتسعد عمر ثاني نفسك تراها تريد اللوم إن لم تهى ما ترد ثاني واصبر وصابر وخلك دوم من أهل الأذكار يا فلان من أهل الأذكار يا فلان من أهل الأذكار يا فلان كلمات علي كدومي أدا حسن الشلاحي